أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة نزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون Azaniyat wa azani fa jildu kull waahid minhumama mietajalda, wa la taakhulkum bihima raafat fi dinillahi in kuntum ta minoon bilillahi wal yoomi laahir, wal yishhad adabhuma min almu'mini.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 فجلدوهم ثمانين, جلدة فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة نبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم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 بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الاثن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكوم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا ولاخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم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 en dat ik hem heb, dat ik hem heb, dat ik hem heb, dat ik hem heb, dat إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب نليم في الدنيا ولا آخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤون بسم الله الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات, ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر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 للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفو واليصفحو ألا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْبُضْنَ مِنَ بَصِيرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبَنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ أَوَائِهِنَّ Bijvoorbeeld in de buurt van de en daarom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 توهم لله الذي آتيكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغوان اين ردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ولا تكرهوا فتياتكم على البغوان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 مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض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 in deze zin van wallahu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 Lekker we inzien als we niet kunnen vergeten dat we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 إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق ياتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم مرض مرتابون أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله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 اولئك المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إِنَّ الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فَإِنَّمَا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا we zijn er niet in de وَمِنْكُمْ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خوفهم أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم النار ولبيس المصيد يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات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 W Allah سميع عليم ليس على لعمة حرج ولا على لعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على او boyoti a او komu او boyoti ummehet او komu Ew او بيوت أعمامكم من بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا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 فَإِذَا استاذنوك لبعض شَأْنِهِمْ فاذا لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إِنَّ الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا Qad y'alamu Allahul-ladzina yetsallalun min kum liwaada, fal anamrihi, antu sibahum fitnatun, yu sibahum Ala, innalillahi ma fi al God, wat jij bent, wat jij bent, wat jij bent, wat jij bent, wat jij Wallahu عليم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا